ما إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيق وَكَثَرَ إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر 128. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم